بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أulia تلقون إليهم بالموادة تلقون إليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يُخْرِجُنَ الرَّسُولُ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَبِغِثَاءِ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ السبيل إيثقفوك يكونون لكم أعداء أو يبسطوا إليكم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وود لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم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 كفرنا بكم وبدآ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة لل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 قدير والله غفور الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين قاتلواكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يا ايها الذين امنوا اذا جاء المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. فان ان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن محل لهن ولا هم محل لهن واتوهم ما انفقوا ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن